أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرق في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أظل ممن يدعو من دون الله والله أستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائي مغافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعذاء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريت فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بئدعا من الرسل وما أذر ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يحاى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهد القوم وقال الذين كفروا للذين من لو كان خيامهم سبقونا إليه وإذا لم يهتدوا به فسيقولون وإذا لم به فسيقولون هذا إفق قديم ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربيا ليُنذر الذين ظلَّوه ليُنذر الذين ظلموا, ظلموا وبشر للمحسنين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 أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا موعدون والذي قال لوالدي يغفر لكما تعدى مني أن نخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول فيهما من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر خاعب إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكن أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمروا كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجز القوم المجرمين ولقد مكنناهم في ما إمكناكم فيه وجعلنا لهم سمع وبصر وأفئدة فما أغن عنهم سمعهم فما أغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء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 أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كم أصبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجلهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغوا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون